باب ما جاء فيه التطير باب ما جاء فيه في التطير هذا هو الباب الثامن والعشرون ثامن والعشرون باب ما جاء فيه في التطير وأطلق المصنف هنا رحمه تعالى من باب أن طالب ينظر فيه في الأدلة فيصنبط حينئذ الحكمة لأننا عرفنا فيما سبق للمصنف رحمه تعالى قد يطلق الترجمة إذا كان في المساله خلافاً إذا كان في المسألة خلاف كقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم تمائم فيها خلاف أطلق لم يعين لم يقل من الشرك كذا وكذا وقد يأتي في مواضع كذلك يطلق ويكون الحكم فيها ماذا شرك أصغر كالتطير هذا لا يخرج عن كون شرك اصغر ومع ذلك ما حكم حينئذ وجهه أن المصنف رحمه تعالى ذكر لك الترجمة مطلقة وذكر لك النصوص حينئذ الطالب هي يسنبط, يسنبط وينظر أن تطير الأصل فيها أنه شرك أصغر وقد يصل إلى إلى ماذا؟ إلى الأكبر بناء على أن كل ما حكم عليه بأنه أصغر قد يرتقي إلى إلى الأكبر إلى إلى الأكبر فمن قال التطير نوعان شرك أكبر وشرك أصغر قوله صحيح أو قول صحيح فقال بأن الأصل في الشرك في بأن الأصل في التطير أنه شرك الأصغر وسكت قول صحيح كذلك ولذلك نص ابن قاسم رحمه تعالى في ان أن ما قيل فيه شرك أصغر فقد يرتقي إلى الأكبر هذه قاعدة عامة في باب الشرك الاصغر باب ما جاء فيه في التطير قال أي من النهي عنه والوعيد فيه قول من النهي عنه معناه أنه لا يصل إلى الشرك صحيح ها من النهي عنه يعني لا يكون شركا بل هو منهي عنه صحيح او لا ليس بصحيح بل قد يكون منهيا عنه وهو شرك اكبر قد يكون منهيا عنه وهو شرك اكبر اذا النهي اعم ولذلك قال لا تشركوا عين هذا نهي أو لا هذا نهي وهو شرك ودل ذلك على ان النهي لا يفهم منه انه لا يكون ماذا شركا لان النهي مفاده ومقتضاه التحريم والتحريم يجامع الشرك فكل الشرك فهو محرم وليس كل محرم يكون شركا وكل شرك فهو منهي عنه وليس كل منهي عنه يكون شركا هكذا لأن بعض الناس قد ينازع موجود من ينازع أنه يستدل بالتحريم وتنصيص العلم على أنه حرام أو أنه كبيرة أنه لم يصل إلى درجة الشرك ولا شك أن هذا جهل قال أي من النهي عنه والوعيد فيه وعيد فيه وإذا جاء النهي معناه ترتب عليه الوعيد هذا الاصل أن كل منهي حينئذ رتب عليه الوعيد قد يعلم وقد لا, لا يعلم يعني قد تأتي العقوبة منصوصا عليها وقد لا تأتي لا يبين لكن صيغة لا تفعل كما أنها تقتضي التحريم كذلك تقتضي العقوبة يعني من ذات الصيغة نعلم أنه يعاقب صحيح أو لا من ذات الصيغة هكذا قال أهل الأصول أن العقوبة إذا قيل ماذا المنهي عنه يستلزم العقوبة من أين أخذناها من دلالة اللغة والشرع وإذا قال الاب لابنه لا تفعل كذا فإذا فعل استحق العقوبة ولا لا استحق العقوبة إذا مخالفة النهي تقتضي ماذا أنه مستحق للعقوبة فكل صيغة لا تفعل تدل على ماذا على على العقوبة قد أتي نص يدل على التخصيص يعني تعيين العقوبة كما جاء به في درس الأمس فقد كفر بما أنزل على محمد هذا تخصيص لا تقبل له صلاة أربعين يوما هذا تخصيص نعم تخصيص إذا جاءت العقوبة مخصصة لكن من حيث القاعدة العامة كل صيغة لا تفعل تسلزم العقوبة ثم ما هي العقوبة الله أعلم بها هذا نرجع إلى إلى النص تعيين العقوبة يحتاج إلى إلى النص ولا نقطع بأنه يدخل في النار مثلا هذا يحتمل ماذا يحتمل ويحتمل غيره وحنيدنا التنصيص يكون بهذا الاعتبار أي من النهي عنه والوعيد فيه مصدر تطير يتطير يعني التطير تفعل, تفعل هذا مصدر قل نعم مصدر فأخوذ من ماذا من تفعل يتفعل تكسر يتكسر تكسرا صحيح تكلم يتكلم تكلما من باب التفعل والطيرة هذه اختلفت عن التطير تطير هذا مصدر تطير يتطير تطيرا واما الطير فهي اسم مصدر لان خالفت ماذا خالفت المصدر خالفت المصدر حينئذ يكون ماذا يكون اسم مصدر كالتكلم بالنسبه لي تكلم. هذا مصدر والكلام ها اسم مصدر اسم مصدر إذن التكلم مصدر والكلام هذا اسم مصدر كلاهما يدلان على ماذا على الحدث على على الحدث والمصدر يعمل وهل اسم المصدر يعمل او لا خلاف الصواب انه يعمل صواب انه يعمل ك كالمصدر وشروطه معلومه في محله قال والطيره بكسر الطاء وفتح الياء طيره وطيره يقال اسكان اليا وفتحها والاصل هو الفتح والطيره بكسر الطاء وفتح الياء مثال عنب عنب فعلى طيره فعلى بكسر الطاء وفتح الياء طيره وقد تسكن الياء لغه فيه اسم مصدر من تطير طيره اسم مصدر من تطير طيره والاصل ان يقول ماذا من تطير تطيرا طيره هو قال هو اسم مصدر عند اعتبار الاعتبار العصري من تطير تطيرا عند اسم المصدر ياتي طيره هذا الاصل كما يقال تخير خير ولم يجد في المصادر على هذه الزنا يعني الوزن فعله فعل خيره لم يأتي بهذا الوزن غيرهما يعني غير خيارة وطيارة وهذا قد يقال أنه ينازع لكن هذا هو المشهور قال ولم يجد في المصادر على هذه الزنة يعني الوزن غيرهما وأصل اشتقاقها من من الطير أصل اشتقاقها من من الطير لماذا؟ لأن أكثر تطير كان عندهم بالطير وإلا قد يتطيرون به بغير الطير يعني يتشاؤمون به بغير الطير وإنما الأكثر أنهم يتشاؤمون به بالطير ولما كان الأمر كذلك اشتق له ماذا لهم من الطير باعتبار الاستعمال الأكثر الأغلب وليس حصرا فيه كان أكثر تطيرهم وعملهم به قال والتطير تفعل مراد به التشاؤم بالشيء, التشاؤم بي بالشيء قال الجوهر تطيرت من الشيء وبالشيء تطيرت من الشيء وبالشيء ما الفرق تشائمت من زيد تشائمت من من زيد وتشائمت بعور زيد صحيح تشائمت من من زيد صار زيد ما لم متشائم منه عدي من لما تشائمت منه راه اعور منذ الراه حين تحدث بنفسه شيء <تصفيق> فتشاءم بي بعوره إذن فرق بين النوعين لذلك قال الجوهري تطيرت من الشيء وبالشيء يعني يعد بمن ويعد بالباء وثم فرق بين المعنيين قال والتطير تشاؤ بشيء بما يقع من المرئيات يراهم الحس أو المسموعات أو هذه التنويع يعني قد يكون شيئا من مما يتعلق بالمرئيات فيراه كما ذكرنا الطير السوانح البوارح أو المسموعات يسمع اسمًا مثلا فيتشائم به وخص هنا ما يتعلق بماذا بالمرئيات او المسموعات وبقي التشاؤم بمعلوم كالزمن لانهم يتشائمون بماذا بسفر مثلا كما سياتي ويتشائمون بشوال مثلا ويتشائمون بيوم الاربعاء وهذا ليس مرئيا وليس مسموعا وانما هو ماذا معلومه إذا يزاد على ما ذكره المصنف او المشهور من المرئيات مما يدرك بحاسة البصر فيرى او المسموعات مما يدرك بحاسة السمع فيسمع كذلك التشاؤم بمعلوم كالزمن, كالزمن قال في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيف هذا محلها أما المؤمن كامل الإيمان الذي تعلق قلبه بربه جل وعلا وحقق التوكل على وجهه وآمن بالقضاء والقدر على وجه الكمال فلن يقع في التشاؤم ولن يقع في في التطير. وإنما إذا ضعف الإيمان حينئذ ماذا؟ حصل التطير وحصل التشاؤم ولذلك قال التطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات أين يقع؟ في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة أهل الشرك قد يقال أراد به ماذا؟ المشركين الأولين لأن التطير هذا من سيمة أهل الجاهلية حينئذ إذا تشاؤم المسلم بعد ذلك فيكون قد شابها؟ الأهل الجاهلية تشبه بقوم فهو فأؤمنه حينئذ شابههم فيه في هذه الخصلة قال والعقائد الضعيفة الذين لا يجعلون توكلهم على الله إذا هذا له ارتباط بماذا؟ بالتوكل توكل إذا كمل في قلب العبد حينئذ امتنع أن يقع في قلبه شيء من التشاؤم مطلقا سواء كان بالمسموعات أو بغيرها وإذا ضعف التوكل حينئذ حصل شيء من من التشاؤم بحسبه بحسب إذا زال التوكل حينئذ صارت الطيره ماذا ها صارت شركا أكبر إذا اعتمد على ما يتشاؤم به بحيث زال الاعتماد على الله تعالى كليا حينئذ التوكل هذا شرط في الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين جعله شرطا فإذا فات التوكل فات فات الإيمان حينئذ ما ينقض التوكل من أصله وكان سببا صار شركا أكبر ولذلك قلنا التطير قد يكون ماذا شركا اكبر هذا وجهه إذا ضعف التوكل حينئذ صار شركا اصغر وإذا زال أصله حينئذ صار ماذا شركا اكبر هذا الفرق بين التطير الذي يكون شركا أكبر وبين التطير الذي يكون شركا اصغر ولذلك هنا علقه بماذا بالتوكل وكذلك له علاقه بما والقدر الذين لا يجعلون توكلهم على الله قال وأصله التطير يعني في فعل الجاهلية عند العرب اولا وأصله التطير بالسوانح والبوارح السوانح جمع سانح والبوارح جمع بارح يعني كلاهما على وزن فاعل سارح بارح كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم من مرت بمجاثم الطير يعني مكان اجتماعها وأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع إذا أراد مهما قتال أو سفر أو نحو ذلك نظر بحث عن ماذا عن الطيور وهي مجتمعه حينئذ يحركها وعلى حسن ما سياتي إن مضت جهة اليمين أو الشمال حينئذ يفسره بما بما يفسره قال واصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير من الطير والضباع جمع ضبين. والعطاس هذا في تفسيره قولان, عطاس في تفسيره قولان. قالوا ظبي عاطس عاطس كبارح وسارح ظبي عاطس وهو الذي يستقبلك من امامك يسمى ماذا يسمى عاطس اذا ذهب يمنة ويسرى سانح بارح واما اذا جاءك من جهه الامام هذا الظبي يسمى ماذا يسمى عاطسا يسمى عاطسة. إذا قال العطاس بضم العين والعطاس إذن هو الذي يستقبلك من من أمامه قال الشاعرهم وقد أغتدي قبل العطاس بسابح يعني يجعلوا ماذا مما يتشائم به قال الاصمعي له قول آخر في تفسير العطاس ما المراد به الذي يتشائم به قال الاصمعي أراد قبل أن أسمع عطاس عاطس عطاس المعلوم يتشاؤم, يتشاؤم به قبل ان اسمع عطاس عاطس فاتطير منه ولا امضي لحاجتي وكانت العرب هكذا قال اصمعي وكانت العرب اهل طيره وكانوا يتطيرون من العطاس يعني اذا اراد امرا ما مهم وسمع من يعطس عينئذ قد يرجع <تصفيق> اذن فيه قولان فيه قولان قيل صفة لحيوان كالطير ونحوها إذا جاء من الأمام وقيل العطاس المراد به العطاس المعروف يتشاؤم به وهذا وذاك كلاهما ممنوع كلاهما ممنوع قال والنجوم وغير ذلك فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله نفاه الشرع وأبطله عندئذ ثم علاقة بين بين الفعل والاقدام والترك وبين النظر في هذه الأمور صار التطير والتشاؤم حينئذ إذا حرك الطير كما سيأتي صار جهة اليمين مضى له أثر أو لا له أثر جعله سببا ورتب عليه الاقدام. وإذا ذهب جهة اليسار شمال رجع إذن ترتب عليه ماذا الإحجام صار مرتبطا بالطير إقداما وإحجاما ولا شك أن هذا خلل أن هذا خلل في باب القضاء والقدر باب القضاء والقدر لأن هذا لا علاقة له به بذهابه ورجوعه قال رحمه الله تعالى فنفاه الشرع وابطله يعني نفاه من حيث الأصل ونهى عنه ونهى عنه ولذلك قال وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع دونه مطلقا سواء كان ما يتعلق بالطيور أو غيرها فلا أثر لها مطلقا وإنما ما يحصل الإنسان من إقدام أو نحوه أو شر يخافه أو عدم ذلك انما هو مرتبط بفعل الله تعالى لقضائه وقدره فكل ما يصيب الإنسان إنما هو به بالقضاء وقدر وأما هذه الأمور لا تجعل سببا لهذه المسائل التي رتب عليها من حيث النفع والضر قال وإنما هو خواطر وحدوس جمع حدس وهو ظن يعني أمور فيه في النفس جعل ثم ارتباطا بين حركة الطير وبين ما خافه ما العلاقة بينهما لا علاقة حينئذ جعل ما ليس سببا ماذا سببا حينئذ كان من, من هذه الجهه قال وإنما هو خواطر وحدوث وتخمينات لا اصل لها قال المدائني سألت رؤبة ابن العجاج هذا من كبارهم ما السانح ما هو السانح قالوا ماذا فيما سبق بالسوانح والبوارح سوانح جمع سانح ما السانح ما المراد به عند العرب قال ما ولاك ميامنه ما يعني من الطيور أو الضباء أو نحوها ما ولاك ميامنه ما ميامنه ما هو يعني إذا حرك الطير فجاء الإنسان المحرك يمين الطير يمين الطير حينئذ صار ماذا صار سانحا قال قلت فما البارح فما البارح قال ما ولاك مياسره ما العكس السابق والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح يعني إذا حركه وجاء عليه حيث سمي ماذا ناطحا ونطيحا وإذا كان من الضباء سمي عطاسا كما مره والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد أسماء مثل الشرق والغرب والشمال والجنوب. قال فهو القاعد والقعيد فهو القاعد والقعيد قال الليث السانح ما أتاك عن يمينك هذا العكس ما أتاك عن عن يمينك وهذا مشهور في كلام العرب يعني إذا حرك الطير فذهب جهة اليمين المحرك نفسه حين يسمى ماذا يسمى سانحا وما جاء من جهة الشمال سميه بارحا هذا أو ذاك لا يضر المراد ماذا التشاؤم بالطير على أي وجه كان صحيح أو لا لأن الحكم معلل هنا ليس المراد أنه إذا حركه إذا قلب الناس مثلا اليوم أن التشاؤم يكون بما بما كانت جهة اليمين عكس ما كان مشهور عند العرب اختلف الحكم لا لا يختلف الحكم إذا ما هي العبرة العبرة ومناط الحكم هنا ما يتعلق بالتشاؤم سواء نعلقه بطير أو بغيره يكون ماذا؟ يكون ممنوع من جهة الشر. قال قال ليثون السانح ما أتاك عن يمينك من طائر أو ضبي أو غير ذلك يتيمن به والبارح ما أتاك من ذلك عن يسارك عن عن يسالك. قال ومن العرب من يتشائم بالبارح ويتبرك بالسانح وبالعكس يعني اختلفوا العرب اختلفوا على على قولين من من يتبرك بالسانح ويتشائم بالبارح ومن من عكسه من من <تصفيق> العكس؟ قال ولم تكن العرب قاطبة تعتقد هذا وتقول به يعني هناك كذلك مخالفه في الأصل بل قد جاء عن بعضهم انكاره أنكر ماذا تشاء من اصله ومنه قول الشاعر وما انا وفي نسخه ولا انا وما انا وما انا ممن يزجر الطير همه اطار غراب اصاخ غراب بعض النسخ اطار غراب ام تعرض ثعلب ولس نحات البارحات عشية امر سليم القرن أمر سليم القرن وطها امر اعضب أعظب المراد به العضبال المكسورة القرن سليم القرن يعني صاحب قرن سليم هذا لا يتشائم به تفاعل وإذا كان قرن ورأها فإذا بها مكسور القرن تشاءم بها تشاءم كان القاعدة ماذا؟ ما كان سليما من الطيور نحو ذلك فلا يتشائم به أما كان فيه خلل عنيد حصل تشأم فالعضباء المكسورة القرن وأصل من العضب وهو القطع قالوا ظبي أعطب والعرب تتشأم به إذا أمر سليم القرن أمر أعظم يستوي عنده الأمران يسوي عنده الأمر بخلاف غيره فإنما يتفاءل به سليم القرن ويتشائم به بالعظماء وغير ذلك مما هو مشهور عنهم قالوا في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدن يعني الطيره والتطير ما بني عليه عمل وأما ما كان في النفس من التردد ونحو ذلك فهذا معفون عنه لأنه لا لا يمكن أن يكون الإنسان أحيانا قد سيطر على نفسه بكل ما يتعلق به بالخارج فإذا كان كذلك فالشرع قد عفى عما يكون من خواطر ومن حديث نفس وأما إذا رتب عليه عمل حينئذ جاءت جاء ولذلك قال ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه فلا يصدنه فلا يصدنه, فلا يصدنه المراد هنا ولذلك قال في, في أول كلامه أي من النهي عنه عن التطير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير أما ما يريده في نفسه فهذا معفون عنه وقال إذا تطيرت فلا ترجع يعني إذا وقع شيء من التشاؤم في قلبك فلا ترجع فلا تبني عليه عملا البتة قال ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به يعني الذي يلتفت إليه ويفكر فيه ويكون همه هو الذي يتأثر بذلك فيكون أسرع إليه من السين إلى منحدر وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويرى كلما رأى شيئا فيه نقص حينئذ بنى عليه أن مشروعه لن يتب وان ما سيفعله كذا وكذا سيكون ماذا <تصفيق> سيكون فيه خلل وخلل إذن فتح على نفسه باب الوساوس بناء على ماذا على أن عنده خللا في الأصل لو حدث نفسه ولم يبني عليه شيئا حينئذ هذا معفونا عنه وأما إذا سرسل مع هذه الخواطر والتخمينات حينئذ أفسد حياته كلما رأى شيئا حينئذ بناه على هذه المسائل كما يقول بعضهم كلما مضيت ورأيت الإشارة قد احمرت في وجهه أخشى مما سيقع بعد ذلك هذا يقع عند بعض الناس يقول يمشي أربع إشارات أو خمس يقطع وإذا به كلما جاء إذا احمرت في وجهه يقع في نفسه شيء لكن لا يبلي عليه إنما يمضي يعني لا يرجع لو رجع من أجل أن الإشارة حمرت حين يقول هذا تطير قال وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه يذهب التوكل حينئذ قد يحصل عنده شيء من الخلف فيما تعلق بباب الايمان به بالقضاء والقدر قال وينكد عليه عيشه قال ولما كان التطير أراد أن يبين مناسبة الباب لكتاب التوحيد ولما كان التطير أي حين لما هنا حينية ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب يعني يعني ماذا أنه شرك Инالına ما الدليل ما الدليل من كلامه قال المنافي لكمال التوحيد الواجب لا ينافي أصل التوحيد فدل ذلك على, أنه ج... على أن المحشي هنا جعل الأصل فيه أنه شرك أصل وكذلك كذلك وهو كذلك وعبارة الصحب التيسير منافيه للتوحيد أو لكماله يعني أتى بماذا بالقسمين بينهما تعارض الجواب له وإنما تفنن في العبارة فمن قاسم نظر إلى الأصل والشيخ سليمان نظر إلى الفرع النتائج نتائج عنده لم ينظر إلى كلاهما صحيح. كلاهما صحيح قال منافيا للتوحيد أو لكماله فهو منافيا للتوحيد لأصل التوحيد إذا قطع توكله على الله واعتمد على غير الله هذا صار منافي لاصل التوحيد وهذا لا ينازع فيه أحد إذا كان هذا التشاؤم يفضي إلى قطع الاعتماد على الله تعالى وإنما اعتمد على هذه المسائل التي يراها وظن انها هي التي تجلب الخير وتدفع الدور صار مشركا صار مشركا شركا اكبر وحينئذ يكون قد قطع ماذا التوكل من من اصله هذا وجه كون التطير يكون شركا أكبر إذن ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونه من القاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ولكون يتعلق القلب به خوفا وطمعا هذا العلم أما كونه من الشيطان فالشيطان للأكبر والأصار وإنما المراد به ماذا أن له ارتباطا بما يتعلق به القلب خوفا وطمعا خوفا وطمعا ولكونه منافيا للتوكل على الله يعني لكماله إذا جعل الشرك أصلا ولأصله إذا جعل شركا أكبر واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه ولا علاقة بينهما والله عز وجل لم يرتب النفع والضر باعتبار الطائر ونحوه وإنما هو الذي قدر الأشياء وربطها بي باسبابها ولم يجعل هذه الحيوانات سببا لي ما رتب عليه قال لما كان الامر كذلك أفرده المصنف رحمه الله تعالى بترجمه وان كان من الشرك الأصغر فهو من اقبح الشرك وان كان من من الشرك الاصغر فهو من اقبح الشرك يعني من اقبح انواع الشرك الاصغر التطير لأن فيه ماذا ارتباطا وتعلقا بغير الله تعالى قال باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى قول الله تعالى به بالرفعين ولو جررت لا يشكنا. لكن الله احسن وقول الله تعالى على إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقولهم قالوا طائركم معكم الآية ذكر آيتين ذكر آيتين فيما يتعلق بالتطير يستفاد من الآيتين قبل النظر في مدلول كل منهم على الإفراد أن التطير كان قديما يعني ليس في في هذه الأمة التي هي أمة العرب يعني وإنما كان في قوم فرعون كما في الآية الأولى والثانية في أصحاب القرية في أصحاب القرية ألا إنما طائرهم عند الله هذه في شأن موسى وقومه والآية الثانية قالوا طائركم معكم هذه في أصحاب القرية, في أصحاب القرية قال هنا ألا أداة تنبيه استفتاح يفيد التنبيه ألا أداة تنبيه وإنما أداة حصر أي إنما جاءهم الشؤم من قبله قدره وقضاه عليهم بكفرهم أي بسبب كفرهم, بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله ردا لمقالة ال فرعون الكاذبة الباطلة حيث قال الله تعالى عنهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه حينيد جعلوا التطير بماذا ليس بالطائر السانح والبارح إنما جعلوه بموسى عليه السلام ومن معه بالمؤمنين فجعلوا مصدر التشاء ما أصابهم من مصيبة سواء كانت في القحط والجذب ونحو ذلك جعلوه مرتبطا بيه بموسى عليه السلام وهل هذا حق لا شك أنه باطن بدليل ماذا أن الله تعالى رتب هذه المصيبة أو المصائب على فعلهم هم الذي هو الكفر بالله تعالى قال إنما فإذا جاءتهم الحسنة فاذا جاءتهم الحسنه اي الخصب والرخاء والسعه والعافية قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن اهله نسبه إلى انفسهم وإلى فعلهم كانهم جعلوا انفسهم صالحين وإن تصبهم سيئه انظر هنا قال فاذا جاءتهم الحسنه وان تصبهم جاء في باب الحسن بإذا الدالة على الوقوع لأنه واقع وما من كافر إلا والله تعالى منعم عليه صحيح أم لا وإن تصيبهم سيئة حين جاء بإن الداله على الشك في الوقوع قد تقع وقد لا لا تقع فلما أتى بإذا دل على أن الحسن واقعة وهو الغالب فيه وإن تصيبهم سيئة جاء بإن الداله على الشك في الوقوع بدليل ماذا بدليل أن المصيبة قد لا تقع قد لا يعاقبه الله تعالى في الدنيا ويؤجل ذلك في في الآخرة قال وإن تصبهم سيئة بلاء وقحط يطير بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم كما يقول المتطير لمن يتطير به إذن تطيروا بموسى وجعلوه مصدرا لي التشاؤم وأنه ما من مصيبة وقعت في الأرض إلا بسبب موسى عليه السلام وهذا لا شك أنه باطل وإنما مرد التشاؤم هنا اعمالهم أعمالهم حصل من مصيبة إنما هو بفعل الله تعالى لا دخل لموسى عليه السلام في ذلك البت. قال فأخبر سبحانه أن طائرهم عندهم فقال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه الكوني القدري يعني الذي حصل وتشاؤم به ووقع من المصائب إنما هو من جهه الرب جل وعلا ولا علاقة لموسى له وبه البت قال ابن عباس طائرهم ما قضي عليه ما قدر لهم هذا المرب الطائر هنا ما قضاه الله تعالى وقدره عليه من الجدبي والقحطي ونحو ذلك وقال الزجاج الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنيا بل هو أعمه بل هو أعمه صوابا له ماذا؟ أن الطائر المراد به ماذا ما يكون من مصيبة في الدنيا أو في الآخرة هم ربطوه بماذا بموسى عليه السلام وجعلوا التطير معلقا بموسى عليه السلام رد الله تعالى عليهم بأن هذا من عنده الا جل... انما طائرهم عند الله يعني من جهه الله تعالى ومن قبله لانه حكم كوني قدري ومرده الى باب القضاء والقدر إذا لا علاقه بموسى لا علاقه لموسى بذلك البته قال وقوله قالوا طائركم معكم الايه قال ماذا ولكن أكثرهم لا يعلمون تسجيل على أكثرهم بالجهالة وعدم العلم وأنهم لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعهم قال وقول قالوا طائركم معكم الآية وهذه الآية أيضا رد على من كذب الرسل فاصيبوا بالبلاء فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعيت عليهم العلل جمعل المرض المصائب ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم يعني كالآية السابقة لكن الايه السابقة معلقة بموسى وهو نبي بغيره فقالوا انا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم أي تشاءمنا بكم يعني ما أصابنا ما أصابنا إلا بسببكم أنتم فربطوا بين ما حصل من سيئات بإرسال الرسل ولا شك أن هذا من ابطل الباطل تنته لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم تهديد فقالت لهم الرسل طائركم معكم طائركم هذا التشاؤم والمصائب التي حصلت معكم أنتم بسبب أعمالكم وكفركم وتكذيبكم للرسل أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم لا من قبلنا كما تزعمون ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم فما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجالب لهم وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله وطائر الباغي الظالم معهم وهو عند الله ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم راجع يعني ما تشأمتم به حينئذ نكون ماذا؟ بنقيض القصد معاملة بنقيض القصد أي راجع عليكم فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم هذا من باب القصاص في الكلام ونظير هذا الحديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال وقوله أئن ذكرتم أئن ذكرتم هذه جملة شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره أئن ذكرتم تطيرتم أئن ذكرتم هذا اين ذكرتم هذا فعل الشرط اين جواب الشرط تطيرتم محذوف للدلاله ما ما سبق عليه حينئذ اين ذكرتم جاءكم الرسل بالتذكير والتوحيد ونحو ذلك تطيرتم قال اين ذكرتم اي من اجل ان ذكرناكم وامرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون بل هنا للاضراب الابطالي للاضراب الإبطالي اي ما اصابكم ليس منهم بل هو من اسرافكم قول قوم المسرفون أي متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه قال المصنف قال قتاده ان ذكرناكم بالله تطيرتم بنا قال ومناسبه الايتين للترجمه ان التطير من عمل الجاهليه المشركين والاولى الايه الاولى كما ذكرنا في قوم فرعون والثانية في أصحاب القرية إذا لم يكن كذلك في العرب والعرب إنما ساروا بسير من, من قبلهم من, من الأمم حينئذ صار التطير عاما في سائر الأمم وليس خاصا بالجاهليه العرب قالوا مناسبة الآيتين لترجم أن التطير من عمل من عمل الجاهلية المشركين لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الاسلام وقد ذمهم الله به ومقتهم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي, كما سيأتي ثم لا منافاة بين الآيتين في الباب لأن الآية الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله ألا إن مطائركم عند الله, عند الله يعني من قبل الله من جهاته هو المقدر والثانية تبين سببه وهو ماذا العمل الكفر التكذيب والآية الثانية تبين سببه وهو أنه منه فهم في الحقيقة طائرهم معهم أي الشؤم الحاصل عليهم معهم ملازم لهم لأن أعمالهم تسلزمه كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال هنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره لا عدوى ولا طيره الحديث سياتي العدوى لا عدوى لا هذه ما نوعها نافيه لي الجنس وعدوى اسمها مبني معها على الفتح المقدر هنا على فتح المقدر حينئذ ماذا صار النفي هنا لي لجنس العدوى لجنس العدوى فهي نافيه لي للجنس اعم من نفي الوحده فالعدوى كلها من فيه عدوى كل من لكن بالمعنى الأخص لا بالمعنى الاعم كما كما سيئته قال هنا العدوى الفساد وما يعدي من جرب وغيره يعني انتقال للمرض من المريض إلى الصحيح العدوى بالمعنى المعهود عند الناس انتقال المرض من مريض إلى الصحيح يكون سليما ليس فيه شيء فيختلط بمريض حينئذ يظن في نفسه ماذا أن المرض إذا أصيب أن المرض انتقل من زيد المريض إليه هو هذا يسمى ماذا يسمى عدوى يسمى عدوى انتقال للمرض من المريض إلى الصحيح إلى إلى الصحيح وأما المريض مع المريض هذا لا اشكال فيه <تصفيق> يزداد به قال العدوى الفساد وما يعد من جرب غيره أي يتجاوز يتعدى يتجاوز من واحد إلى آخر فالعدوى اسم من الإعداء كالدعوى يقال أعداه الداء يعديه إعداء يعني من حيث المصادر والفعل إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء وهو سليم أصابه وهو سليم صحيح ليس به مرض أصابه مثل ما أصاب مثل ما بصاحب الداء يعني المرض قال وذلك يعني تصويره الأسير في مكان في ما يتعلق بالإبل, بالإبل ونحوها وذلك بأن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى تتقى مخالطته بإبل أخرى حذرا أن ما به من الجرب إليها هذا كان في زمن الأول للعرب هذه الإبل كلها صحيحة وفيها واحد أجرب حينئذ يمنع يعزل لأنه لو خالط هذه الإبل الصحيحة صارت ماذا؟ تقل إليها المرأة صارت جرباء أيضا <تصفيق> قال فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه فأبطله الإسلام فأبطله الإسلام بالمعنى الأخص أن يعتقد أن هذه المخالطة والمرض بذاته هو الذي ينتقل تأثير دون ماذا؟ دون تقدير الله تعالى يعني إن اعتقد أن هذه العدوى منفكه عن قضاء الله وقدره صارت هي العدوى الجاهلية وأما إن جعل السبب من الأسباب كغيرها من الأسباب كأسباب المرض هذا لا إشكال فيه هذا ثابت هذا ثابت ولذلك قلنا لا عدوى بالمعنى الأخص فيل من يعني العدوى التي هي في أذهان العرب الجاهليه أنه بذاته المرض ينتقل لا ليس بذاته وإنما جعل الله تعالى ماذا سببا لانتقال المرض هو المخالطة كما, كما جعل سبب شرب السم مثلا للموت صحيح أو لا؟, سبب أو لا سبب الموت بقدر الله تعالى والذي جعل هذا سبب من الله عز وجل حينئذ كذلك مخالطة الصحيح للأجرب سبب كما أن السم سبب للموت إذن لا فرق بين هذا وذاك فالمخالطة الصواب أنها ماذا ثابت أنها, أنها سبب لي لانتقال المرض لكن لا بذاتها وإنما بتقدير الله تعالى وقضائه ولذلك قال هنا فأبطله الإسلام يعني بهذا المعنى الذي كان فيه في الجاهلية الأولى لأنهم كانوا يظنون تبهذا تفسير جاهليه كانوا يظنون أن المرض بنفسه دون ارتباط بقدر الله وقضع بنفسه بذاته وطبعه يتعدى فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي يمرض وينزل الداء وكذلك فالمرض بيد الله عز وجل والأسباب التي يحصل بها المرض ابتداء بيد الله عز وجل وقد يكون الأمراض على نوعه أمراض معدية تتعدى جعلها الله عز وجل فيها خاصية التعدي وأمراض لا إذن الذي أنزل الداء هو الله عز وجل والذي جعل هذا الداء سببا للتعدي هو الله عز وجل فيكون سببا للأسباب لا اشكال فيه نسيم أن الواقع الحس يشهد لذلك وكذلك الطب يشهد لي لذلك قال أن الله هو الذي يمرض وينزل الداء فإن قيل ثم اعتراضا لمسن فيها خلاف طويل عريض بين, بين أهلهم منهم من يمنع العدوى مطلقا ومنهم من من يفصل قال فإن قيل يعني اورد جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني قوله وفر من المجذوم كما تفر من الأسد دام أن الأمر بيد الله عز وجل لما أمره بماذا بالفرار صح او لا مدم أن المرض إلى الله تعالى لما أمره به بالفرار والحديث رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقال لا يورد ممرض على مصح رواه مسلم اي لا يورد صاحب الإبل المريض على صاحب الابل الصحيحه لا تنتقل العدوى وقال في الطاعون هذا هذا موافق فر من المجذوم كما تفر من الأسد هذا موافق لماذا لإثبات العدوى صح ولا لاثبات العدوى فر من المجذوم لئلا ينتقل إليك المرض إذا موافق لماذا لقول الراجح وكذلك لا يورد ممرض على مصح موافق للقول الراجح بقي ماذا قال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه فلا يقدم عليه قيل اختلف العلماء في ذلك يعني في الجمع بين النصوص والأولى ما قاله البيهقي وابن قيم وابن رجب وغيره من أهل التحقيق في ذلك وهو أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهليه إذن عدوى خاصة هذه الحديث الثلاثة تدل على أن المرض ينتقل وهو سبب من أسباب الانتقال يعني المخالطة والحديث الذي معنا الذي في الباب لا عدوى مطلقا حصل تعارض بين ماذا؟ بين لا عدوى وبين هذه الحديث الثلاثة يعني إذن كيف نجمع؟ نقول المراد بقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى خاص وليس مطلقا ليس مطلقا، إنما العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهليه كما مر بالأمس لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان أي نشرة التي هي حل السحر به بسحر لساحر حينئذ هذا العهد فصار ماذا المسؤول عنه هو الذي أجاب عنه صلى الله عليه وسلم وهنا قال لا عدوى أي الذي اعتاده واعتقده أهل الجاهلية حينئذ نكون خاصا، يكون خاصا، قال وهو أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله إلى غيره يعني المرض بذاته بطبعه هو الذي تعدى وأن الأمور أي الأمراض الأدواب تتعدى بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبب الحدوث ذلك قد يجعل الله عز وجل قد جعل ذلك أن من الأمراض بسبب المخالطة حينئذ ينتقل إليه المرض هو سبب من من الأسباب وهذا لا إشكال فيه أو ذريعة إلى إعدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف وذلك سبب لإصابة المكروه بهم يعني بعض الناس إذا توهم أنه قد لا يكون السبب بذاته لكن هو أمرض نفسه بنفسه ولذلك ابن القيم رحمه تعالى في زاد المعاد يقول قد يكون الصحيح يمرض نفسه بنفسه إذا توهم ماذا المرض هو بنفسه هكذا تتكيف نفسه مع مع المرض والعكس المريض إذا شعر أو أشعر نفسه أنه بصحة وعافل أخره قد يشفى بإذن الله تعالى هذا سبب كذلك قد يخالط المريض ولم يجعل الله عز وجل ماذا الانتقال سببا لكن لنفسه وخوفه حينئذ حصل ماذا الانتقال قال وذلك سبب لإصابة المكروه به ولهذا قال فر من المجذوم فر هذا أمر فر من المجذومين ولما قال عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا شيئاً لا يعدي شيء لا يعدي شيء شيء ليس مطلقا وإنما على ما ذكرناه يعني بذاته بطبعه والا قد يكون سببا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء قال له اعرابي النقبه من الجرب تكون بمشفر البعين قابل الشفه من من الناس او بذنبه في الابل العظيمه فتجرب كلها تجرب ماذا كلها يعني واحد مريض حينئذ اجرب الجميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول من أجرب الأول قال فتجرب كل ماذا فيما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من حال السائل أنه اعتقد ماذا العدوى الجهيلية فلما أراد إبطال ذلك قال من أجرب الأول ها من الله عز وجل إذا الثاني كذلك من الله كما قلت بأن الأول قد أجربه الله عز وجل امرضه دون سبب كذلك الثاني لكن بماذا بسبب فالأول ابتداء مرض والثاني بسبب وهو الخلطة قال فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يعني هذا الحديث له سبب وهذا يدل على ماذا على أن قوله لا عدوى أراد به ماذا العدوى التي يعتقدها للجهلية ولذلك بين قال من أجرب الأول بمعنى أن الأول قد ابتدأه الله تعالى بالمرض وهو ذاته وهو الله عز وجل قد جعل الثاني ها قد جعل الثاني مريضا بسبب مخالطته للاول حينئذ امرض الاول ابتداء وامرض الثاني ها بسبب المخالطه بسبب المخالطه فالاول ابتداء بدون عدوى والثاني بسبب المخالطه بسبب حينئذ كل من عند الله تعالى قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صبر خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبه ورزقها أو حديث صحيح رواه أحمد وغيرهم فأخبر أن ذلك كله أن ذلك كله بقضاء الله وقدره إذا ما الى القضاء والقدر ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية فالأمر بالفرار من المجذوم لماذا كما يقال يا فلان لا تلقي نفسك في البحر صاحولة لا؟, لا تلقي نفسك في البحر إذن لو قال لا الأمور بيد الله عز وجل أو لا يوجد لا سباحة ولا غيرها. ها يكون هالك نفسه أو لا هالك هو مأمور باتقاء الأسباب مأمور به بالاتقاء باتقاء ولو كان الموت بيد الله تعالى لا يذهب ويرمي نفسه امام شاحن يقول الموت بيد الله عز وجل صحيح او لا إذا مأمور به باتقاء الأسباب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فر من من المجذوم فالأمر بالفرار من المجذوم ونحف فانه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى واجعلها اسبابا للهلاك والاذى للهلاك والاذى قال فكما أنه يؤمر ألا لا يلقي نفسه في الماء مأمور بذلك ولو, ولو ألقى نفسه ولو اعتقد أنه معلق قلبه بالله تعالى كان آثمة خالف ماذا خالف الأمر فكما أنه يؤمر بان لا يلقي نفسه في المال وفي النار ونحو ذلك مما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي فكذلك اجتناب مقاربه المريض كالمجذوم فإن هذه أسباب للمرض والتلف يعني الزوال الموت قال ابن حبيب في المجذومين يحكم عليهم بتنحيتهم ناحيه يعني إذا كان جذم الجذام هذا داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم هكذا قالوا في تعريفهم يقال رجل اجذم مجذوم ومجذم ومجذم حينئذ صار معديا إذا ابتلي أمة منهم حينئذ ينحون كما قال هنا قال يحكم عليه بتنحيتهم ناحية إذا كثروا وهو الذي عليه فقهاء الأمصار فقهاء الأمصار ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال في زاد المعاد في شأن من عرف بي بإصابة العين قال هذا كذلك يحبس يوضع له الطعام والشراب كغيره فهو يسجن قال وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المجذوم في وفدي ثقيف أرجع فقد بايعناك رواه في الكبرى ابن ماجه وهو صحيح وإذا قوية توكل العبد جاز له مباشرة هذه الأسباب يعني ما يتعلق بالمرض مخالطة اعتمادا على الله تعالى لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة مصلحة عامة أو, أو خاصة كما أخذ عليه الصلاة والسلام بيد المجزوم وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه توكلا عليه أعلّه غير واحد من الحفاظ مداره على المفضل بن فضالة ضعيف هذا لا يثبت وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا طيره لا هذه ما نوعها نفيه للجنس ولا طيره طيره فعله قلنا ماذا مصدر واسم مصدر اسم مصدر, مصدر لا نفيه للجنس طيره نكره في السياق النفي تعم تعم إذن طيره هو الشاهد لي لهذا الباب باب ما جاء في التطيق ولا طيره اذن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا لا تطيروا محتمل لهذا وذاك لأن كل منهما يأتي به بمعنى الآخر يأتيه بمعنى لكن ظاهره ماذا النفي لأنه قال لا عدوى ولا طيره ثم قال ولا هامة ولا صفر إذن السياق محكم سياق محكم فكما نقول لا عدوى ليس المراد به النهي وإنما المراد به النفي حينئذ لا طيرة المراد به النفي وهو اولى وهو أولى لأن السياق محكم قال والخبر أي خبر نعم خبر الحديث الذي معنا لا عدو ولا طيرة ولا هامة قال والخبر قطعا يدل على أن المراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها يعني تتلبس بها إذن إذا كان الأمر كذلك فحمله على ماذا؟ على النفي اولى من حمله على على النهي على على النهي والنفي في هذا أبلغ من النهي يعني تعليل آخر قاعدة العرب أن النفي أبلغ من من النهي لماذا؟ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره لا طيرة لا تؤثر ابدا لا تؤثر ابدا والنهي إنما يدل على المنع منه على المنع فإذا منع منه حينئذ نأتي السؤال لو قال لا تطير لا تطير لا تطير حينئذ هذا نهي يأتي سؤال آخر هل لها تأثير أم لا لكن إذا قال لا طيرتها حينئذ لا تأثير لها وإذا لم يكن لها تأثير حينئذ منهي المسلم ان يتعلق بما لا تأثير له فيكون أبلغ من, من النهي قال والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثير لا طيرتها لا تأثير لها والنهي إنما يدل على المنع منه فقط لا تحصل الطيره لكن هل تنفع او لا تنفع هل تضر أو لا تضر هل لها تأثير أو لا مسألة أخرى ولما قيل له عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث معاوية بن الحكم ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم كما مرة حين يجده في نفسه إذن هذا من الخواطر من الأمور الظنيات التي قد تقع فيه في نفسه لكن لا يترتب عليه ماذا عمل فالتطير إذا ترتب عليه العمل وأما حديث النفس هذا العصر فيه أنه إذا لم يستلسل معه أنه معفون عنه فالتطير ليس ما يقع في النفس وإنما ما يترتب على ما يقع في النفس فرق بين الأمرين واضح فالتطير هو الإقدام والإحجام وأما ما يقع في النفس هذا ليس, ليس تطيرا قال رحمه الله تعالى فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأثيره وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده, يطيره ويصده وهو أعم من ذلك قال لما رأاه وسمعه هكذا عندكم صحيح؟ قال فوهمه وخوفه واشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رأاه وسمعه لا ما رأاه أصلح لا ما رأاه لأن الذي راه لا علاقة به. أنت توهمت أن الطير إذا ذهب يمنة حينئذ صار ماذا تفاؤل وإذا ذهب يسرة ترتب عليه هذا من عندك أنت من كيسك؟ ليس الطير لا علاقة به بذلك. ولم يجعل الله عز وجل القضاء والقدر مبنيا على ذهب الطير يمنو يسرة. إذن كل مرد ما إلى ماذا؟ إلى ما يقع في النفس. هذا المراد. لما راه وسمعه قال فبين فساد الطيره وأن الله لم يجعل فيها دلالة. ولا نصبها سببا إذا ليست أسباباً ليست اسبابا قال ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه قال وفي المصباح كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت بمجامع الطير هكذا وفي الاصل بمجاثم بمجاثم جثم الطائر تلبد بالأرض وبابه دخل وجلس وكذا الإنسان ومجاثم الطير مواقعها قال هنا بمجامع الطير واثارتها لتسميدها هل تمضي او ترجع فنهى الشارع عن ذلك قول صلى الله عليه وسلم وقال ولا هامه ولا طيرته هكذا عندكم قال وقال لا هامة ولا صفر وقال أقر الطير في وكنانها في وكناتها وكناتها بضم الواو والكاف وكناتها وكن الطير عشهم هنا العش قال الاصمعي الوكن بالنون مأواه في غير عش والوكر بالراء مأواه في في العش يعني فرقه والمشور الاول والجمع وكنات بضم الواوي والكاف وقد تفتح لي للتخفيف قال اقروا الطير في وكناتها يعني لا تحركه من اجل ماذا تزعجه اتركه كما هو لانك اذا حركته حليدي لن تستفيد شيئا ذهب يمنا أو او يسرا اي على مجاثمها قال عكريمة ومر طائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر لما قال ابن عباس لا خير ولا شر لا علاقة كون الطائر يصيح ما ليس ثم علاقه بين وبين ماذا بين الخير والشر لما قال خير خير كانه كانه ماذا تشائم به ان شيئا هناك سيحصل فقال لا خير ولا شر لأن الله تعالى ما جعل هذه أسبابا لي ترتب الخير أو الشر قال فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره وليس له تأثير اصلا. وصاح غراب فقال رجل خير فقال طاووس وأي خير عند هذا هذا طائر مسكين لا علاقة له لا تصحبني كان معه في السفر لا تصحبني هكذا قالوا جادين وهذه أمر خفيف كيف بالبدع الكبار كيف البدع الكبار يأتي بالبدع ثم يصاحبه يجالسه قال ماذا لابد من لم الصف قال وأما قول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم هذا إراد آخر حديث وهو متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرق لو كان ثم الشؤم ليس ثم شؤم لو كان ثم شؤم ففي هذه الثلاث وبعض يرى ماذا أن هذا استثناء من قوله لا طير إلا في هذه الثلاث إلا في هذه الثلاث وبعضهم ذهب أنه لا ليس استثناء وإنما لو كان ثم شؤم فإنما يكون في هذه الثلاث إذا في خلاف بين أهل العلم قال إن كان الشؤم ففي شيء ففي نعم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس هذه ثلاثه الأشياء التي يمكن إن وقع تشاؤما يقع بسببها ونحوه فالمراد لمن يتشاءم بها فيكون شؤمها عليه لانه اعتقد علمنا فيما سبق انه اذا اعتقد شيء وتوهمه عنيدا عميل بنقيذ قصده عميل به بنقيذ قصده فاذا اعتقد ان هذا مما يتشائم به قد يحصل يحصل او لا يحصل لذلك قد يبتلي الله تعالى من يتعلق بقبر كما مر معنا انه يحصل له ما اراده هل هو بسبب لكونه سببا لا, لا ليس, لي ليس لكونه سببا وانما لك ابتلاء من الله تعالى من أجل أن يعلم فدل ذلك على أن التعلق بالأسباب التي هي ليست اسبابا حقيقية قد يترتب عليهم هذا المسببات بحسب اعتقاده حينئذ إذا اعتقد في هذه الثلاث أنها مما يحصل بها التشاؤم قد يحصل قد يحصل لكن في أصلها ليست مما يتشاؤم به. قال, قال رحمه الله تعالى فالمراد لمن يتشاؤم بها فيكون شؤمها عليهم وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومه عليه لم تكن مشؤمة عليه لماذا؟ لأننا علمنا أن التشاؤم أمر نفسي هو خيال هو ظنون تخمين يظن أن هذا سبب وليس بسبب فإذا وقف معه وخمن وحدث إلى اخره وبنى عليه وفرع حينئذ قد يحصل ما, ما رتبه فيه في نفسه ويحصل التشاؤم بما بنقيض قصده قال رحمه تعالى لحديث انس الطيره على من تطيره طيرة على من تطيره بمعنى ماذا أنه اذا حدث نفسه قد يترتب قد وقال ابن قيم رحمه الله تعالى اخباره بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله إذا ليس تخصيصا ليس تخصيصا للحديث بل الطيره ممنوعه مطلقا لانها شرك اصغر فلا استثناء فيها البتة قال وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا في ذاتها هي في نفسها ليست هي صالحه مباركة ثم يعتقد فيها التشاؤم فتكون التشاؤم لا وإنما هي في نفسها قد تكون مباركة وقد تكون في أصلها شر قال قد يخلق منها اعيانا مشؤومه على من قاربها وساكنها هكذا سكنها ساكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر ويعني بالشؤم ماذا الشر كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على على وجهه فكذلك الدار والمرأة والفرس هذا ولد مبارك هذا ولد مشؤوم ليس المراد انه مشؤوم بمعنى ماذا ان الطيره حاصله وانما لكونه لا خير فيه ليس مصدرا لي للخير انما للشر والفتنة إذا هو في ذاته خلق الله تعالى على هذه الصفه ليس الاعتقاد في الابوي ساوله إذا فرق بين النوعين أن يكون في اصله مباركا ويعتقد فيه الشر حينئذ حصلت التشاؤم أن يكون في اصله هو فاسدا ثم يترتب عليه الفساد والمصائب للوالدين صار ماذا مشؤومه بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار وهذه الثلاثه كذلك قال رحمه الله تعالى والله خالق الخير والشر فيخلق بعض هذه الاعيان مباركة ويقضي بسعادة من قاربها ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قاربها وكل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائل الأسباب وكما خلق المسك وضده وذلك مدرك بالحس فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر طيرة الشركية يعتقد في الصالح أنه سبب لي أو فيما لا يجعله الله تعالى مصدر للشر فيعتقد فيه أنه محل للتشاوم بخلاف ما كان شرا في في نفسه إذن هذا توجيه بن قيم رحمه الله تعالى وهو توجيه حسن في أعيانها باعتبار الأصل قال الشيخ سليمان تيسير فإن قيل هذا جار في كل مشؤوم فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر يعني هذا محتمل الأعيان المباركه وغير المباركه ليس خاصا بهذه الثلاثه قال جوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة من بالذكر ذلك يعني أكثر ما يتطير الناس إنما هي من هذه الثلاث قال ولا هامه ولا صَفَرًا ولا هامه الهامة بتخفيف الميم وقد تشدد البوم قال الفراء الهامة طائر من طير الليل قال إذا وقعت إلى بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسه يعني سيموت يعني سيموت هكذا عقيدة الجاهلية أو أحد من أهل دار إما هو أو ابنها أو زوجته ونحو ذلك أو يخرب المنزل وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطين هذا باطل ولا تزال تنادي على قبري ونحوه للأخذ بثاره قال النووي رحمه الله تعالى ويجوز أن يكون المراد النوعي هذه وتلك حينئذ نفهم مدام أنها موجودة عند العرف نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هامة حينئذ النفاها باعتبار ماذا الوجود وحينئذ لا تكون موجودة في اصلها قال ويجوز أن يكون المراد النوعين فانهما جميعا باطلا وجاءت السنة من في ذلك وإبطاله وضلاله الجاهلية فيما تعتقده من ذلك هذا واضح قال ولا صفر ولا صفر والصواب ان المراد به شهر صفر شهر صفر المراد نفي كونه مشؤوما اي لا شؤم فيه لا شؤم فيه قال هنا وصفر لفتح الفائز قيل المراد تأخيرهم المحرم إلى إلى صفر وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه يعني المراد به شهر صفر والنفي لما للنسيء لي للنسيء انما النسيء زياده في الكفر هذا المنفي لا صفر لا صفر يعني لا تغيير للزمن لا تغيير للزمن وليس ظاهرا هنا في هذا الحديث قال وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وكانوا يتشاءمون بالصفر ويقولون انه شهر مشؤوم فابطل صلى الله عليه وسلم ذلك هذا قول مالك قول مالك قال ابن رجب ولعل هذا القول اشبه الاقوال وظاهر الحديث أنه في سياق التطير وليس في سياق التغيير وكذلك في سياق الت... لا عدوى لا طيره لا هامة لا صفر إذا لا تشاؤم به بشهر صفر بالزمان وليس المراد به تغيير الزمان الذي هو تحريم صفر وإباحة المحرم قال وظاهر الحديث أنه في سياق التطير وليس في سياق التغيير قال فالاقرب أنه شهر صفر وأنه لا شؤمة فيه هذا هو الصواب هذا هو المراد بالصفر هنا به المراد بصفر شهر صفر قال ويقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك والتشاؤم به من جنس الطيره المنهية عنها وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام وتشاؤم الجاهليه بشوال في النكاح خاصة لذلك يكونوا باطلة ولذلك زيدنا فيما سبق أن يكون التشاؤم بمرئيات أو المسموعات أو المعلوم أو المعلوم يدخل الزمن وهذا شاهد عليهم قال شاهد لهم قال وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة وقيل قول آخر في قوله إلى صفر صفر حية في البطن وهي دود تصيب الماشية والناس هذا قاله رؤبة كما حكاه أبو عبيده عنهم تصيب الماشية والناس وربما قتلت صاحبها وكانت اعدى من الجرب عند العرام فعلى هذا في المراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى حينئذ صار من عطف الخاص على العام لانه داخل في قوله لا عدوى لا عدوى يقال بانها دوده بالفعل وان تعدي بنفسها حينئذ رجع الى قوله لا عدوى فهو, فهو من عطف الخاص على على العام قال ما كانوا يعتقدونه من العدوى يكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على على العام إذن هذا قول قال وهذا المشهور عند اكثر اهل العلم انها دوده منه سفيان من عيينة وأحمد البخاري ومن جرير وجابر عبد الله هو راب الحديث وهو راب الحديث ويجوز أن يكون مرادين معا وأن الصفرين جميعا باطلان جميعا باطلان على كل ظاهر النص ما هذا محكم سياقنا محكم أن يكون المراد به شهر صفر لأن تشاء منما يحصل يحصل به وأما العدوى به الدودة ونحو ذلك والداخل في قوله لا, لا عدوى إذن هذه أربعة أمور نفاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعلم أن هذا النفي لهذه الأمور الاربعه قد يقال في بعضها ليس نفيا ل لي للوجود ليس نفيا ل لي لشيء موجود وإنما لشيء قد يعتقد ويقول العدوى لا عدوى ليست موجودة لا بل هي موجودة وكذلك ما ما عطف عليه قال زاد مسلم إذا قول لا صفر في ثلاثة أقوال خلاصة قول لا صفر في ثلاثة أقوال الأول أنه شهر صفر كانت العرب يتشائمون به الثاني داء في البطن يعنى الثالث أنه نهي عن النسيان نهي عن النسيان قال زاد مسلم ولا نوء ولا غول النوء واحد الأنواع يزعمون أنهم يمطرون به وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى يعني باب خاص به والغول بضم بالضم اسم بالضم غول أما غول هذا شيء ناقص قاله غولا من باب قال اهلكهم غول الذي هو الإهلاك وأما غول هذا اسم هذا اسم واغتاله قتله على غرة والاسم الغيلة إذن الغول هذا من الغيلة قتل قال هنا والغول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان قال الجمهور الجمهور العلمي كانت العرب تزعم أن الغولة وهي جنس من الشياطين في الفلات صحراء تتراءى للناس يعني تظهر وتتلون تلونا في صور شتى فتظلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم أبطلهم ويقال ليس المراد نفي وجود الغول يعني هي موجودة هي موجودة لكن ماذا؟ اعتقاد التأثير بل ما تزعمه العرب من تصرفه في نفسه أو أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله لحديث لا غول. ولكن السعالي سحرة الجن الحديث ضعيف لا يثبت أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس تخيل ومن الحديث كذلك إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان هذا الحديث ضعيف أي شرها بذكر الله فدل أنه لم يرد بنفيها عدم على كل إنه محتمل إن كان بالفعل موجود شيء اسمه غول عند الجن ويتشكلون للناس حينئذ النفي للاعتقاد لا تاثير لها ليس ما إذا ذكر الله تعالى وإذا لم يكن انما هو احاديث هكذا حينئذ نفي لوجوده فهو محتمل فهو محتمل قال رحمه الله تعالى هنا وله مع انس رضي الله تعالى عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل مضى قول لا عدوى ولا طيرة ويعجبني اي يسرني الفعل مهموز فيما يسوء ويسر والطيره لا تكون الا فيما يسوء وربما استعمل فيما يسوء لكن المشهور أنها فيما يسوء الطيره فيما يسوء واما الفعل فهو عام الفعل اعم من, من الطيره الطيره خاصه بالتشاؤم بما فيه سوء واما الفعل فكما قال هنا فيما يسوء ويسور يسوء وييس قال وانما اعجبه الفعل لماذا عجب النبي صلى الله عليه وسلم لانه حسن ظن بالله لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور بحسن الظن بالله مطلقا في جميع العلماء لن يكون ولن يوجد إلا ما كتبه الله تعالى لك وعليك صحيح إذا تسليم مطلق وتوكل على الله تعالى ولن يكون إلا ما هو خير لك سيما إن كنت مؤمنا موحدا إلى إلى قال والعبد مأمور بحسن الظن بالله وإذا أمل الفائدة منه يعني علق قلبه أن يحصل الفائدة منه من الله عز وجل ورجل العائدة كالفائدة من كل سبب ضعيف أو قوي فهو على خير من كل سبب ضعيف أو قوي بمعنى أنه سبب يترتب عليه المسبب ويكون قويا في الارتباط بين السبب والمسبب قد يكون صعيفا لكن إذا اعتمد على الله تعالى مطلقا في الأسباب الضعيفه والقوية فهو على ماذا فهو على خير لأنه يدل على توكل وعلى تحقيق التوكل بالله تعالى قال والتشاؤم عكسه سوء ظن بالله وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر قطع إذا قطع ظنه بالله يعني لم يحسن ظنه بالله تعالى كان عمله من الشر والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع للبلاء والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا هذا أراد أن يضرب مثلا للتفاؤل. التفاؤل يشرح الصدر يشرح الصدر يحرك النفس لكن لا ينبني عليه عمل لو بنى عليه عمل حركه أو نحو ذلك حينئذ صار من الطيرة وإنما المراد به انشراح النفس والصدر فقط ولا يتعداه وإلا إذا بني عليه عمل حينئذ صار من من الطيرة فالفأل قد يكون طيرة فأل قد يكون طيرة ولذلك قال بعضهم ماذا أن الطيرة قد تستعمل فيما يسر لأنه يكون فعلا. يسر يسمع سليم ثم يتحرك إذا عمل أو لا عمل فإذا عمل بناء على ما حصل به التفاؤل هو طيرة بعين لماذا؟ لأن هذا ليس محل لي ليس تعليقا لمسبب على سبب أصلا حينئذ اتخذ سببا وليس بسبب فيه في الشرع إذن الفائل وما يتعلق به من السرور إنما يكون في النفس فقد يشرح النفس يعني يسر فقط قال والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم يعني ينادي شخصا آخر يا سالم فيسمع سالم من السلامة فينشرح صدره يتفاعل أو يا مفلح أو يكون طالبا ضالة فيسمع من يقول يا واجد يعني سيجدها فيقع في ظنه أنه يبرع من من مرضه ويجد ضالته يعني يقع في نفسه يحدث نفسه بسبب ماذا هذا ليس لكن لا يتحرك لا يعمل شيئا بناء على, على هذا قال وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد انتبه هذا قيد مهم جدا من غير اعتماد عليه فلو اعتمد عليه صار ماذا سببا وليس بسبب فيه في الشرع وإنما هو حسن ظن بالله وإن أوجب مضيا تبه أو ردا صار من الطيرة إذا بعض الفال يكون طيرة إذا ترتب عليه عمل وإن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيره ولما طلع سهيل بن عامر عام الحديبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم قال هنا قال وما الفعل يعني يا رسول الله قال الكلمة طيبة بين صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبهم فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها قال ابن قيم ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك قاله كان من الطيرة واعجب النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ماذا الشرك وهذا باطن إذن هذا شيء آخر هذا شيء آخر قال ابن قيم ليس في الإعجاب بالفعل ومحبة شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعه طبيعة طبيعة النفس تحب ما يسرها وتغضب وتشمئز مما يضرها حين إذا حصل انشراح أو انبساط أو انكفاف باعتبار هذه الأشياء هذا أمر طبيعي هذا أمر طبيعي قال بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعه وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وكان يحب الحلو وكان ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليهم ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يضي إليهما قال والله جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبتهم هذا أمر فطري وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشر والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا سمعت الاسماء أضادها أوجب لها ضد هذه الحال أمر فطري فاحزنها وأثار لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه كله في النفس فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان مقارفة للشرك إذا بنى عليه ماذا عمله فرق بين النوعين إذا كان حديث نفس أو كان انشراح صدر أو انقباض صدر ولم يترتب عليه عمل لا إشكال فيه لأن هذا أمر فطري معفوما عنه وأما إذا ترتب عليه عمل حينئذ يكون ماذا يكون من الطيرة وهي منهي عنه بل هي شرك أصغر قال رحمه الله ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال صوابه عن عروة ابن عامر وكذا راه العسكري من طريق حبيب ابن أبي ثابت عنه كما راه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مكي اختلف في نسمين فقال أحمد عروة ابن عامر القرشي قال غيره الجهني واختلف في صحبته وقال المز لا صحبة له تصح وذكره ابن حبان في ثقات التابعين قال ماذا؟ قال ذكرت الطيرة يعني تحدث بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما أحسنها الفعل تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال يعجبني ويعجبني الفعل يعني يسرني وصحح تلمذي عن انس أنه كان إذا خرج لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا, يا رشيد هكذا في التلمذي يا راشد يا, يا راشد ولأبي داودة وقالت التلميذي حديث حسن صحيح غريب ولأبي داودة عن بريدة إذا بعث عاملا سأله عن اسمه فإذا اعجبه فرح به وإذا كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه أسناد حسن ففيه استعمال الفعل قال ابن قيم أخبر ان الفعل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيره وأخبر ان الفعل منها ولكنه خير منها ففصل بين الفعل والطيره لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع احدهما ومضره الاخر كالتفصيل في الرقى اذنا ومنعا كما قالوا كالتفصيل في الرقى اذنا ومنعا قال ولا ترد مسلما اي لا ترد المسلم عن شيء قصده لايمانه أنه لا نافع ولا ضار الا الله لما بين ان احسنها الفعل قال ماذا لا ترد مسلم هذا استدراك هذا اعتبر ماذا استدراك احسنها الفعل إذن قال ماذا ذكرت الطيرة ثم قال أحسنها يعني أحسن الطيرة ماذا الفعله ثم قال لا ترد مسلما إذا رجعنا إلى ماذا إلى أن الفعل لو سمي طيرة إنما يكون في النفس فقط وأما إذا ترتب عليه عمل فيكون حينئذ منهين عن ولذلك قال لا ترد مسلما وإنما ترد كافرا ترد مشركا سواء كان شركا أكبر أو أو شركا أصغر أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضر إلا الله وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها قال طيبي تعريض بأن الكافر بخلافه قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فإن قد ترد على قلبه طيرا فذكره العلاج فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلا هذا السنة مفرّة وأنت فاعل ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أي لا تأتي الطيرة بالحسنات لأن ليست بسبب يترتب عليه ماذا المسبب ولا تدفع المكروهات لماذا لان ليست سببا وإنما الذي يأتي بالحسنات ويدفع المكروهات من هو الله عز وجل وقد يرتبه على ماذا على أسباب وليس المراد هنا ماذا نفي الأسباب إنما المراد أن هذا الشيء اعتقده وليس مرتبا على على سبب في نفسه قال ولا تدفع المكروهات بل انت وحدك لا شريك لك الذي تاتي بالحسنات وتدفع السيئات اي لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجد للعبد الا الله وحده هذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب لان خالق هذه الأسباب هو الله وكذلك الشان في السيئات فلا يدفعها الا الله ولا ينافي هذا ان يكون دفعها بماذا ب باسباب قال تاتي بالحسنات وتدفع السيئات والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب فقوله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك إلى قول وما أصابك من سيئة فمن نفسك ففيه نفي تعليق القلب ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحيد وفيه التصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا فيعد من اعتقدها سفيها لأنه علق قلبه بغير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر وهذا هو حقيقة الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر قال ولا حول ولا قوة إلا بك أي ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له وهذا استعانه به سبحانه على فعل التوكل وعدم الاتفاة إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها يعني معاملة له بنقيض قصدي ومعاملة له بنقيض قصدي وهذا الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.